قبل الدخول في الأسئلة قبل ثلاث ليالي مر معنا في قول الله سبحانه وتعالى غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير ذكر جملة من المعاني من بينها مكانة الاستغفار في الصلاة وذكرت ان الاستغفار له مكانة في أحوال الصلاة كلها ومن ضمن ذلك ذكرت طلب المغفرة عند دخول المسجد وعند الخروج منه ان يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول لكن لفظة اغفر لي هذه جاءت عند الترمذي لكن نبه أهل العلم على أن سندها فيه كلام وفلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحببت الاشاره الى ذلك واحد الاخوه جزاء الله خيرا ايضا حال الى بعض الكتب التي فيها التنبيه على ذلك هذا اخ يقول في يوم عرفه في عام 1426 وجدت بعض الاوراد مع بعض الحجاج ممن كان في الرفقه معي واذا هي اوراد محدثه وهي اوراد بعض الطرق المحدثة وهؤلاء يستغلون هذا الموقف العظيم لترويج البدع والمحدثات فكان يطلب التوجيه فمثل هذا كثير مثل هذا كثير وكثيرا ما يكون بأيدي الناس كتب محدثة وفيها توظيف لدعوات مخصصة لأعمال الحج فمثلا يخصصون أدعية ل الوقوف بعرفة وادعية للوقوف بمزدلفة وادعية عند رمي الجمار وادعية في كل شوط وكل شوط يخصصون له دعاء من أشواط الطواف أو السعي بين الصفا والمروه وعند دخول المسجد ما, ما ماذا يقول ويذكرون أشياء ليس لها دليل ولا أصل لها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وتجد كثير من عوام المسلمين يأخذ هذه الكتب على أنها كتب مسلمة وتجدها بيده يقرأها ويدعو بها وربما أيضا بعضهم يكون بيدهم كتاب واحد أحدهم يقرأ منه والبقية خلفه يرددون ما في هذا الكتاب ويكررون ما في هذا الكتاب على ما فيه من أخطاء. على ما فيه من أخطاء مع أن هذه الكراءة بهذه الطريقة أن واحدا يقودهم بدعاء إضافة إلى ما فيه من تشويش وإزعاج للطائفين وللمصلين ولقارئين القرآن في بيت الله فيه مخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا خروج عن ما أمرنا به في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وان يكون كل واحد يدعو ربه بينه وبين نفسه على أن أيضا بعض هؤلاء احيانا القائد الذي يقرا لهم احيانا يكون لا لا يحسن القراءه ويرددون ما يقوله من من الكلام يقول احد طلبة العلم كنت مرة في في, في, في في المطاف وواحد معه كتاب ويقرا للناس والناس خلفه جماعه يرددون بصوت واحد فقال قال اللهم قالوا اللهم قال لا تجعل قالوا ايضا لا تجعل خلفه لا تجعل قال ذنبا قال لا تجعل لنا ذنبا ما مكتوب في الدعاء ذنبا الا غفرته يقول فالتفت اليهم مداعبا قلت اذا كان ذنبا احسن تقول الا قطعته اذا كان ذنب افضل ان تقول الا قطعته لان اذا كان ذنب تقول الا غفرته وإذا كان ذنب فاحسن تقول إلا قطعته اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا قطعته فالشاهد أن بعض الناس يقرأ ويردد أشياء من هذا القبيل ولا يدري ماذا, ماذا يقول لكن لو طاف المسلم وأخذ يسبح ويهلل ويقرأ ما من القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى بحاجته بينه وبين الله هذا الذي ينبغي على المسلم من يفعله هو تلك الكتب الواجب طرحها وعدم الالتفات إليها هذا يقول هل يجوز الإنسان أن يتخذ وردا من الاذكار المشروعة ومن من أجل المحافظة عليها وليس باعتقاد وقت أو شيء آخر نفس العمل الذي هو توظيف بعض الدعوات المشروعة وتخصيص اوقات لها يواضب عليه هذا نوع من التشريع لأن تخصيص اوقات ليواضب فيه المسلم على على دعوات يخصص لها تلك الأوقات هذا نوع من التشريع فهناك دعوات مطلقة تدعو بها متى شئت وهناك دعوات مقيدة فتأتي بها مقيدة كما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول انا ولله الحمد أقرأ آية الكرسي تمام مرات في اليوم والليلة كما جاءت في السنة لكن عندي عادة يقول عندما أقرأها ثمان مرات في اليوم والليلة، ولكن عندي عادة كل ما قرأت آية الكرسي أقرأ بعدها خواتيم سورة البقرة. هل في ذلك حرج؟ الجواب نعم، في ذلك حرج لأن آية الكرسي جاء في قراتها في هذه الثمان مرات جاءت بها السنة وقد شرط فيما سبق إلى الاحاديث الواردة في ذلك وآية وخواتيم سورة البقرة لم يأتي قرنها. بئات الكرسي في هذه المواضع وإنما جاء الترغيب بأن تقرأ كل ليلة وهذا يقول هل المعاصي دور في نسيان الحفظ وكيف الوقاية من من هذه المعاصي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وكلامه رحمه الله فيه خلاصه وافيه لهذا الموضوع فما ما ما يقع للعبد من بلاء سببه الذنوب والمعاصي والنجاة من هذا كله بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هذا يقول هل يجوز التسمي بهذه الأسماء نور الله غلام الله رحمة الله هذه الأسماء لا, لا, لا, لا يناسب ولا يصلح التسمي بها أما نور الله تبارك وتعالى فإن النور صفة من صفات الله تبارك وتعالى النور صفه من صفاته وكذلك الرحمة صفه من صفاته وعندما يسمي نفسه نور الله ان كان المراد بالصفة ان كان المراد بالنور او الرحمة الصفة هذا باطل وان كان المراد به اثر الصفة فهذا تزكي للنفس فسواء اريد بهذا المصدر النور او الرحمة أو الصفة او اريد اثرها فان هذا المهن باطل واذكر انني مرة لقيت شخصا قال لي قلت له ما اسمك قال اسمي صفة الله قلت له انت صفة الله قال نعم فعدت عليه ثلاث مرات قلت له انت صفة الله قال نعم قلت له او مخلوق من مخلوقاته فلما قلت له او مخلوق من مخلوقاته انتبه للخطأ الذي في اسمه بعض الاحاجم يقعون في مثل هذه الاخطار فقلت له أنت صفة الله او مخلوق من مخلوقاته قال لا انا مخلوق من مخلوقاته ثم جزاه الله خيرا ذهب وغير اسمه فهذه الاسماء ما ما يصلح أن, ان يتسمى بها أن يتسمى بها وكذلك غلام الله لان بلغنا ان الغلام عند بعض الاعاجم المراد به العبد نعم غلام الله بمعنى عبد الله غلام الله بمعنى عبد الله فاذا كان هذا هو المعنى إذا كان هذا هو المعنى المراد ف... فيمكن أن يتسمى به لكن ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن خير له من أن يسمي ب... ب... بهذا الاسم غلام الله لأنه قد يكون عليه ماخذ أو عليه منتقد لا لم ينتبه له فعليه أن يسمي ب... بالأسماء الصحيحة التي ليس حولها إشكال ولا يدوره حول يشكال ثم يقول الأخ نفسه يقول لو, لو تقوم بشرح سورة الفاتحة بعد هذا الشرح فعلى كل حال سورة الفاتحة سبقا شرحتها في هذا المكان في دروس عديدة ونس الله تبارك وتعالى